يقول هذا السائل في حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه عندما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته في قضاء الحاجة قال هل هذا فيه جواز الكلام عند قضاء الحاجة لا ليس, فيها ليس فيه ذلك وإنما ما يكون من كلام في حدود ما يقتضيه تقتضيه الحاجة في مثل هذا المقام مثل أن يحتاج الإنسان إلى ماء أو يحتاج إلى مناديل أو يحتاج إلى أحجار في حدود ما يضطر إليه في هذا المقام أما الكلام مطلقا فلا يشرع في مثل هذا المقام والكلام الذي كان إنما هو في حدود الحاجة في هذا المقام نعم حسن الله ليكم يقول في باب التخفيف في الوضوء هل يجوز التخفيف في بعض الأعضاء والإسباغ في أعضاء أخرى كأن يغسل المسلم وجهه ثلاثا ثم يغسل اليد مرة واحدة سيأتي, سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله أبواب فيها الوضوء ثلاثا والوضوء مرتين والوضوء مرة وأيضا أبواب فيها أن بعض الأعضاء تكون ثلاثا وبعضها تكون مرة فهذا لا باس به لكن التخفيف الذي ورد في ذلك الباب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أيضا في الحديث الذي في الباب الذي بعده لم يسبق يعني أتى بالوضوء فيما تعلق ب الفروض فلم يسبغ بمعنى أنه توضأ ثلاثا و يعني واعتنى مثلا بالدلك أو نحو ذلك فهذا هو المراد بالتخفيف نعم التخفيف يعني كان لكل عضو مرة واحدة لكل عضو مرة واحده وهو أقل ما يكون به تحقق الوضوء نعم صلى الله عليكم يقول هل الدعاء يقال في المكان نفسه الذي قضى فيه الحاجة أم يكون في الخلاء كله عند الدخول يعني إذا كان إذا كان قضاء الحاجة في حمام أو نحوه عند الباب عندما يريد أن يدخل يسمي ويتعوذ يسمي ويتعوذ وإذا كان في الخلاء إذا اقترب من المكان الذي يريد أن يقضي الحاجة فيه يسمي ويتعوذ نعم صلى الله عليكم يقول ما مراد أبي هريره رضي الله تعالى عنه في الحديث حيث قال فكان لا يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلتفت يعني يمضي آآ في, آآ في آآ هذا السير لقضاء الحاجة غير ملتفت والتفاته عليه الصلاة والسلام إنما يكون لحاجة وايضا ورد أنه إذا التفت التفت جميعا يعني لا يلتفت الوراء برأسه فقط وإنما يستدير ببدنه كاملا صلوات الله والسلام عليه كما وصف الصحابة رضي الله عنهم التفاته فإذا التفت إلى الوراء لا ينتفت برأسي وإنما يستدير ببدنه عليه الصلاة والسلام فكان لا ينتفت أن ينضي ويكون متجها لهذا الأمر الذي قصده وهو قضاء الحاجة دون أن يلتفت نعم أحصل الله عليكم يقول نرى بعض المصلين في حال صلاته يغطي وجهه بغطرته أو غير ذلك حتى لا يكاد يرى وجهه هذا ينهى عنه جاء النهي عنه لا يغطي المسلم وجهه في صلاته لا يغطي وجهه في صلاته إلا إذا اضطر وفعل ذلك ضرورة كأن تكون مثلا هناك رائحة مثلا تؤذيه وتأدى منها فغطى أنفه حتى يسلم من تلك الرائحة أو نحو ذلك مما جعله يضطر إلى هذا الأمر فلا بأس بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول عندما أدخل الخلاء تكون في جيبي بعض المتون فيها آيات وأحاديث فهل آثم بذلك أم ليس علي شيء بكونها في جيبي وليست ظاهرة إن تيسر لك أن تجعلها في في مكان قبل أن تدخل فلا شك أن هذا هو الأسلم لك تجعلها في مكان وتدخل لكن إذا لم يتهيأ لك مكان وهي أشياء تحتاج إليها وأمور من العلم مرتبط بها وعليها تقيداتك وتخشى من فقدها فلا حرج عليك نعم. أحسن الله ليكم يقول هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك وإذا مد رجليه إلى جهة القبلة فلا حرج عليه في ذلك لكن إذا كان في المسجد وبحضرة الناس فلا يمدهما إلا إذا اضطر إلى ذلك إذا اضطر مثل أن يكون طال جلوسه أو عنده شكاية في ركبته أو نحو ذلك فاضطر إلى مد رجليه فلا حرج ولو كان مدهما إلى جهه القبلة لعدم ورود ما يدل على المنع من ذلك